بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ بربنا من الشر ما لكينا الى من من يرنو الواسخنا الذي واسط في حضورنا انلجنه ومن